وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا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 وَذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محسات لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بأياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينِ أَضَلَّا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ INNAHU BIMAA TA'MALOON BASIR INNAL LADHEENA KAFAROO BIL DHIKRI LAMMA JA'AHUM WA INNAHU L KITABU Leijäti hilbertrilumin beiniä deihi ole min holfi hiten zilu min hakimin hamid. Me ju poluleke ille me podertrileli rusuli min obelik innerobbe kelezu me rufiroti uezuai po bin elin.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 وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شهيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإمّسه الشرف فيؤس قنوط ولئن أزقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته لا يقول إنها زلي لا يقولن انها وما أظن الساعة قائمه ولارجعت الى ربي ولارجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم Huda wa rahmat al-lmuhssimin, al-ladin yuqimun al-salat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 Ulaha ikelehubmaidehummuhi. Ulaha tutla, ailaihi, aya tunne, ula, mustekviron, ke elemies maha, ke elemies maha, ke etnafi,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 Hola pasama, oi عَمَدٍ biroiri, ai me diete, roune, heu, elpofil, erun, ei roase, ee, ee, فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا جَاءْ خَلْقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ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 حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوفقى وإلى الله عاقبة الأمور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 вопросы ile عذاب kepada ولئن attireb من خلق السماوات oppila Надо partido', ja kiitos 4. Lillahi maafi al-semaawati wal al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 كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا dunna وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا.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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم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 يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في الصرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء, وشيء من سذر قليل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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقوا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ وَلَقَد صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعَلَّمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هَوَ منها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٍ قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قُلِ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كنتم مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ levinä, stu vaifu levinä, stek barubel meg ruleily, wadneheri izte murunene, edne kurobilehi, wadne geile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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ ämen, ämen, مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ämen, لَهُمْ ämen, ämen, بِمَا عَمِلُوا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 قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ مُفْتَرَى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 الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يحيي إلي ربي إنه سميع قريب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 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء عيب من قبل إنهم كانوا في شك مريب.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 Viha kutubu paime, uame te faroppa levine, utulki tebe ile nimbardi maja et مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم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 Tejiri min hel-en-haru-holidine-fihaa-abada. Rauhda allah mua mua mua بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل al هذا شيء عجيب. A'ذا mitنا, وكنا ترابا, ذلك رجع بعيد. Qad علمنا ما ننقص الأرض منهم, وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد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 ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلَّا تَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 1. Ma yelfiðu min kowlin illa ladehi rakiibu'n atiid. 2. Wajajat sakratu'a almouti bilhaqq. Zalik ma kunta Zalik yom al-Wa'id, لقد كن في غفلة من هاج فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير مريب الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه في العذاب الشديد قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Udehulu hei bise leh. Udehulu hei bise leh. Jäljikäjä on mulhulu. وَكَمْ ehlekne, pabelehum, min kormin, hum, أَشَدُّ min hu, betoshefene, فِي fil biledi, helmin, mahijus. Inne fi velike levikroli menke, nelehu, polbun, eul, elkoesem,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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ هُوَ أَدَبٌ الرُّجُودْ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبْ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجْ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذَلِكَ ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد